ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فَلَهُ أسلموا وبشر المخبتين